سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مراه كتاب ننزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سورة إبراهيم اسم الربين نحنين يتشرد الحنان ألف لا مراه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 ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد أربي ونك نمرشن شرين لن ذي جنوان ذي شرين لن ذي الكفار ذي النمعور وإذا كني يخسرن الحياة ند النثاء أغفر ثري ذو زقنت في فريثة الربية أفغلت كانت مع وجود وإذا كذفت للمقرث وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبيين لهم فيضل الله من يشاء ويهديه من يشاء وهو العزيز الحكيم أريد أن نشقع حان النبي حشس الهضر الخميس أكن ذا أربي صدر لين لي يفغى أذي والله وين يفغى نسويس وغير فرع يسنذي ضب الرمور ولقد رسلنا موسى بآياتنا أنخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بإيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أثنى شقعد موسى شري ما من للنياش دي ترامص فوق الدرقميش غرف صفه في شمسن ارنقش مختفنيل سوسن من الربيع واش ثاني العلامات اي وين الصبر نطاش ادو وين في الشكر نطاش واقاله موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم إذن من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم من يسنن نموشا من قمس أمك في سد النعمة رب في اللون من جنج يثفرعون خدمن في اللون البطر وزلون الرشنون الجج جنث لسنوان وإنما الرضج غرب ابنون ذا مقران وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتموا إن عذابي لشديد إمد يعرف ابنون ما شكرم أو اندرنو ما يلقون وثنكرم لا سبيوة يعارب وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد إن موسى مثكفرم فنوذي وذكيني اللان ذرقا عكين مثلان مثلا نربركم يا حواج نستيش سهل شكر أرمياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فاردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرثلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب أكند يسر الأخبار أبوذي لن قهر ون قوم نح أذعاد ثمود أذوذي لن بعد نسان حاشا ربثني علمان وسانت ندران بيانسان سويني فانن ذي حق أذن غزن نسان قفا أننا سقرع نكفر سويني سواشق عم أقرغ دي الشكيس حير ذو قويل ندق قالت رسولهم أفي الله شك فاطر السماوات والرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويوخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين أن نسرن بيانسن يقول ليش كذا غير يا رب يخلق نجن وانثمرث نتلى وندي سوار أو نعفو الدنوب أو كني يج أرضي وضرجة يسميس أن الناس ندشوكن فنو يرعب ذا من كني فبغم ذا سبع ذن غفايني لنا عبد ذا جذوذ نغيم جورا أو يفقدر بي الصح قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن ناتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوك للمؤمنون أننا سلم ينسن نكند على ذنبه لكن ربي يتفضيل ونفغاد على ذيش نكنمون جميلة أو ندنوي كالليبيان حيش مسألتنا الربية غفى ربيت شليا وذكي لن در ممنين وما لنا ألا نتوكنا على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرنا على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون أمخرني الشرغة ربي يمرى يغيوكي برذان أنصفر اَفَرَبِئْتَ شِرَئِينَ وَرِوَانَ ذِكْرًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَحَاضَّ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ أَرْضًا مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مقامي وخاف وعيد Annanan-as wid i ran i wid-den ceggaɛ ɣursan, ad الديننا nneɣ neɣqut-d ɣer ddin-nneɣ, bab-nsen iwaḥyazen-d der-nsen gar ḍerrmiyen, d rk nezdeɣ deffir-sen di tmurt deg yxxamen-nsen, wagi win yettagaden, وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويشقى مما شديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت في كل مكان وما هو بمجيد ومن ورائه عذاب غليظ لن يطرف النصر يخبو اللن في الطاغيه يتطفن في جهنم هسرجوز أسوين من ذار صب قيح ذج غمر ثني جغم أسعرن أهن السبلاء من كل جهة دسموث نتوسم دس السفلاء ذفير السلاثة فيوار مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلال البعيد في مثال بوذا كان يخفر سن في نسن لعمال نسن أميغذ فيديه بك وضو ذو قوة نبوشيطان ووشيطان نضوي قوانات نزة ويرزمير النضي الطفن أشمد ذلك يكسبن تحقيق ألم ترى أن الله خلق السماوات وظرف بالحق إن يشأ ينهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز أعني مرث الضراء أربي خلقه نوان ذلقا عسو برث الحق أمر ذي فوان كنكس ذي أول خلق ذي وبرزوا لله جميعا فقالوا الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل انتم مغلون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لهدان الله لهديناكم شواء علينا أججعنا أن صبرنا ما لنا من محيص مرد في ذنزة ربي أشن المضعفة واذا كني قوان نكونين لن تبعيكون مثال ما سفلنا شذير عثاظ ربي أجدنين أمر غذيذية ربي فيلك لذنه داع كيف كيف ما نتشغو أما نصدر السجير أريلي وغش الهن وقال الشيطان لما قضي المر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب نليم ذسن دين الشيطان مرفر نهيين الشغار ربي واحد يكون الصح نك واذا كون شرك سبب يا نغونش من غرام دشي وريون الشورة كل وش ندق راه دا ماشي لنك عرف يومم لو مسكين من ون نكيل كون السليشاه ونوريو السليشم اقرن كرامي فرام اقبر دشليش يا ربي واذا فين ني أسعان الأعثاب ذقرحان وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت هذا النهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام أليس حشما من وذي يمنا ذي الصرح كان خدما أغل جن في سفن الدواس دم ذي سرقما سلذنا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 ربي يبدل مثال أولنه العري لا إله إله إله محمد رسول الله أما التجرن العري الجذرس في كجران إفور كان يشدك في الني أكيد استكرث مريس إزغان سردن بفيس يشوذ ربي المثور إما دنك ندمك ومثال كلمة خبيثة كشجرة خبيثة واجتست من فوق الأرض ما لها من خرار أولن ننديريا أم التجرى الننديريا سقرع سأغردها القاعا وليل منه استف يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يتسبث رب الممنين أغاثوا للحقيث بث ذي الحياة ندوا النثام أكنوا ذي لخارث يسعر قفر بالكفار ذي نفغر بك خدم ألم ترأ إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسرونها وبيش القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قلت تمتعوا فإن مسيركم إلى النار أنا أفضل الضران وإذا كنت أفضل النعمة ربس لكفر استوضن نلقو من السن أذجهن خمدم شوم أذجهن ما سيشمن هيا خمجد قلان أقمني ربي لندود ثم ثالث ففريد لسد السنفن إنسن أهوتم التعاث ذو لقررنون شمس كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم شر وعلانية من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال إنسن العبذي وذشيومن أذف الدن أغيرت ظلت أذف صدقا ذو قين جثب نرزق استفرعنا عينني أقول ردي يسوى السن إذ هوي الليل في عشراء ولا لمحب برفيق الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمارات رزقا لكم واسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره واسخر لكم النهار واسخر لكم الشمس والقمر دائبين واسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم الكفار الله أكبر رب إذن تنقق <تصفيق> خرقا يهنون يكذرقعا يفكد منذجه النير يسفغد يسن الأثمار أذوي ذهر قنوان إسخرا وانتي فلوهين سلام ريس دير بحر الحوت إسخرا وانتي سفن إسخرا ديتي جاكور سن نظام ورنس بالدير إسخرا وانتي ضواش إفكيا وانتي كاثر فم مدحس فم النعمة الربية إحسافورت السفوغم أشحري قطر لمفنى ذن ذنكار يتسو الخير وإذ قال إبراهيم ورب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الاسلام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم يمشينا إبراهيم أرب اجعل ثمثان ذلما سبعدية نكية كذوى الرويو أكنوا لنا عبادة الإسلام يا ربي أهني الظلجا أتصني الزهدي مدن مذوذي دي حبعان وذك النثني ذي ذي مذوذك النيع صان الغفر ذرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير في زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل فئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون أربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء أبا فنغق <تصفيق> رجدها إشل ذي الدريان نينو ذيك غزرور نسعين إهدان أغلو خمش بور حرما ركذا ادافنه والهثن اذ شدنا غرزا ليف وقموا الدولا ونمدن اذ مرنا دشن غرسن ارفق فن الشرف مارطاج اكني ما هذاك شكرا ادافنه فارمو شنفل خدمشن هو ريض شاف ربيه ديقاناد جنيه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واشحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب نحمد ربنا مشكار يد في كنا غرس مغار اسماعيل وكذا فذي وسيل هذا فذي وسيج عرضي فذي سادث غفظليث أكن لذي الدرياء قبر فذي نغدعاء فذي نغافي عفر والدين الممنين السلمي الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوخرهم ليوم تشخص فيه البصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم ترفهم وأفئدتهم هواء ورحت سفربي يغفر في حرخد من الظلمين يفغى كانت ميوخر أغر وشي شعر تولن ذي ذكر ليس غوالن يقر ينسن رفذن ولون خلن دي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 sagd medden s wass-nni, iga-d-yas akken leɛtal, ass-inin wid iḍerman, abab-nneɣ ɣer zuya, Icral lweqt i d-iqerben, Aql-aɣ ad d-nini yerbeḥ, Amef leɛwed dceyɛ. Ajenen-d-yini, ur tegulul mi ara n qbel di ddunit ur d-seffɣ, zedɣem نستويه عند المثور كنها تتفهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو انتقام ذبرن ثكي ذي ننسن ثكي ذي ننسن نستيل وربي يعلم يسعد غسرك يثن النسن أذقر عن يستذرار أرحى تشف ربي خلف روادس الأنبياش رب ريش وغرف على يسنم حذير الصار يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار وطر المجرمين يومئذ مقرنين في الصفاد سرابيلهم من خطران وتغشى وجوههم والنار أسمى رث بدل القاعة مشيد القاعة يجين إجنوان مشيد ويجين أذب الدنزة ربي أو حيث مريز مريوان أسنة زرظيم شومان قارنن قج ثنس رقيوذ اللبسن السند القدر في مسادهم وثمون السند ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الباب رب ذي جزي مران كل ثار واحد شرات حساب أربا الحساب سعجير لقرنا كي ذا سيواض إمدن أذت ونظرن هي الشكل التي أدعى المن أذن أستاذ ربنا وحيد أكنني أدن محتين وإذا